رب منا بما انذلت تنذرن وسولا فانك وَمَكَرًا وَمَكَرًا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ خَيْرِ ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوا كفروا قل الذين كفروا إلى إلى يا من قيام نسيت ما إلي مرجعكم ثم إلي مرجعكم فاحكموا بينكم فيما ف الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والان اخرة فانعذبهم شديدا unni والله لا يحب الوالمين ذلك نتلوه عليك من الآخرين مَن ثَنَى إِسَاعَ عند الله كَمَن ثَنَى آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما تعلم تقن تعلم نذر ذا انا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نستحير ثم نستحير فنجعلنا شكراً <تصفيق> لكم